والدين قائم على أ د ا ء حقوق الله واداء حقوق العباد فمن أ د ى حق الله جل وعلا أ ح ب ه الله ومن أ د ى حقوق العباد وعاملهم بالعدل و ا ل إ ح س ا ن ف إ ن ه يثوب ب م ح ب ة الناس له وهذا الذي يجمع بين الطرفين هو الصالح من عباد الله ل أ ن الصالح هو الذي يقوم بحق الله وحق العباد والصلاح هو القيام بحقوق الله وحقوق الناس فهذا الحديث فيه ما يحصل به م ح ب ة الرب جل وعلا للعبد فقال دلني على عمل إ ذ ا عملته أ ح ب ن ي الله وهذا فيه تنبيه إ ل ى أ ص ل وهو أ ن ه م ة المرء ينبغي أ ن تكون م ص ر و ف ة لما به يحب الله العبد وليس أ ن تكون م ص ر و ف ة لمحبته هو لله جل وعلا فالعباد كثيرون منهم من يحبون الله جل وعلا بل كل متدين بالباطل أ و بالحق ف إ ن ه ما تدين إ ل ا ل م ح ب ة الله جل وعلا وليس هذا هو الذي يميز الناس و إ ن م ا الذي يميز الناس عند الله جل وعلا هو من الذي يحبه الله جل وعلا وقد قال بعض أ ئ م ة السلف رحمهم الله ليس ا ل ش أ ن أ ن تحب ولكن ا ل ش أ ن كل ا ل ش أ ن أ ن تحب يريد أ ن م ح ب ة العبد لربه جل وعلا هذه تحصل إ م ا ب م و ا ف ق ة مراد الله أ و ب م خ ا ل ف ة مراد الله فالنصارى يحبون الله وعباد اليهود يحبون الله وعباد الملل يحبون الله وعباد ج ه ل ة المسلمين يحبون الله ولكن ليس هؤلاء بمحبوبين لله جل وعلا إ ل ا إ ذ ا كانوا على ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ع م ا ل إ ذ ن فحصل من ذلك أ ن السعي في م ح ب ة الله للعبد هذا هو المطلب وهذا إ ن م ا يكون بالرغب في العلم و م ع ر ف ة ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه ف إ ذ ا عرفت كيف يحب الله جل وعلا العبد أ و إ ذ ا عرفت بما يحب الله جل وعلا العبد حصل لك السعي في محاب الله جل وعلا وقد قال تعالى قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فصرفهم عن ا ل د ع و ة إ ل ى البرهان قال هنا دلني على عمل إ ذ ا عملته أ ح ب ن ي الله وفي قوله دلني على عمل ما يشعر أ ن الصحابي فقه أ ن م ح ب ة الله جل وعلا للعبد تكون بالعمل وهذا خلاف ما يدعيه بعضهم أ ن ه يكتفى بما يقوم في القلب و إ ن كانت ا ل أ ع م ا ل م خ ا ل ف ة لذلك بل إ ن م ا يحصل حب الله جل وعلا للعبد بعمل قلبي وعمل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 فقال اذهب في الدنيا يحبك الله يحب هذه مجزوما ولكن ل أ ج ل التقاء الساكنين صارت م ف ت و ح ة ولا ت ق ر أ ه ا ب ا ل ض م ل أ ن المعنى يتغير كما تقول لم يحب فلان كذا ل أ ن ه ا إ ذ ا كان الحرف مشددا ف إ ن إ ذ ا دخل عليه جازم يصبح مفتوحا ل أ ج ل التقاء الساكنين كما هو معلوم في النحو ويحبك مجزوم جواب الطلب أ و جواب ا ل أ م ر قال ازهد الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ا ل و ص ي ة ج م ع ة الزهد و الزهد في ا ل ل غ ة هو ا ل أ م ر القليل الذي لا يفبح له وكذلك زهد في الشيء يعني إ ذ ا جعله شيئا قليلا لا يفبح له وسعر زهيد إ ذ ا كان قليلا ليس مثله مما يلتفت إ ل ي ه وهكذا فالزهد في الدنيا أ ن تكون الدنيا في القلب غير مرفوع بها ا ل ر أ س يعني أ ن لا تكون الدنيا في القلب و اختلفت عبارات العلماء كثيرا في تفسير الزهد ففسره ط ا ئ ف ة ب أ ن الزهد هو أ ن تكون فيما في يد الله جل وعلا وبعطاء الله أ و ث ر من ما في ي د ه يعني أ ن يصح اليقين ب أ ن ما عند الله جل وعلا أ و ث ر مما في أ يديك في يديك وهذا تفسير روي عن بعض ا ل ص ح ا ب ة وروي ة مرفوعا أ ي ض ا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح أ ن ه عن بعض ا ل ص ح ا ب ة وهو عن ابي صبيح الخولاني قال ف ي إ ن الزهد أ ن تكون فيما في يد الله أ و ث ق مما في يدك وهذا يعني أ ن ما عند الله جل وعلا في الدنيا مما وعد به عباده وما عنده في ا ل آ خ ر ة تكون ا ل ث ق ة به أ ع ظ م مما تمارسه في الدنيا وهذا ي ن ش أ عن قلب قد عظم يقينه بربه جل وعلا وعظم يقينه وتصديقه بوعده ووعيده وعظم توكله على الله جل وعلا وهذا ح ق ي ق ة الزهد و أ ي ض ا فسر الزهد ب أ ن ه ا ل إ ع ر ا ب عن الحرام والاكتفاء بالحلال وهذه طريقه من قال إ ن كل مقتصد من عباد الله زاهد يعني كل من, من ابتعد عن الحرام واقبل على الحلال واقتصر عليه ف إ ن ه زاهد وهذا عندهم زهد في المحرم فيصح الوصف ب أ ن ه زاهد إ ذ ا زهد في المحرم وهذا نوع من الزهد وليس هو الزهد في نصوص ا ل ش ر ي ع ة ومنهم من فسر الزهد ب ع ا م ة ب أ ن الزهد ترك الدنيا و ا ل إ ق ب ا ل على ا ل آ خ ر ة ترك الدنيا بفضول مباحاتها و ا ل إ ق ب ا ل على ا ل آ خ ر ة و ا ل ت ع ب فالزاهد هو الذي ترك الدنيا واقبل على ا ل آ خ ر ة وهذا أ ي ض ا من ا ل ت ع ا ر ف ا ل م ع ر و ف ة لكنه ليس بصحيح ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم هم س ا د ة الزهاد ولم يتركوا الدنيا فلم يستعملوا المباحات بل عملوا بما يحب الله جل وعلا ويرضاه و أ خ ذ و ا نصيبهم من الدنيا كما قال جل وعلا وابتغ ي فيما اتاك الله الدار ا ل آ خ ر ة ولا تنس ى نصيبك من الدنيا و أ ي ض ا فسر الزهد في تفسيرات ك ث ي ر ة م ت ع د د ة نصل إ ل ى آ خ ر ه ا وهو قول شيخ ا ل إ س ل ا م ب ن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى وهو أ ص ح ما قيل في الزهد ل ص ح ة اجتماعه مع ما جاء في ا ل أ ح ا د ي ث وكذلك ما دلت عليه ا ل آ ي ا ت وكذلك ما كان عليه حال ا ل ص ح ا ب ة وحال السلف الصالح ب ض و ا ن الله عليه قال الزهد هو ترك ما لا ينفع في ا ل آ خ ر ة ترك ما لا ينفع في ا ل آ خ ر ة فمن قام بقلبه الرغب في ا ل آ خ ر ة و أ ن ه لا يعمل العمل إ ل ا إ ذ ا كان نافعا له في ا ل آ خ ر ة و إ ذ ا لم يكن نافعا له في ا ل آ خ ر ة ف إ ن ه يتركه فهذا هو ا ل ز ه د فعلى هذا يكون الزاهد غنيا وعلى هذا يكون الزاهد مشتغلا ببعض المباحات إ ذ ا كان اشتغاله بها مما ينفعه في ا ل آ خ ر ة ولهذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام روحوا عن القلوب س ا ع ة بعد س ا ع ة فمن استعان بشيء من اللهو المباح على قوته في الحق فهذا لا يخرج عن وصف ا ل ز ه ا د ة ل أ ن ه لم يفعل ما لا ينفعه في ا ل آ خ ر ة وهذا حاصله أ ن إ ق ب ا ل ه على ا ل آ خ ر ة فقط فلا ي ت أ ث ر بمدح الناس ولا ي ت أ ث ر بذمهم ولا بثنائهم ولا ب ترك الثناء و إ ن م ا هو يعمل ما ينفعه في ا ل آ خ ر ة ويترك الاشتغال بكل المباحات ل أ ن الاشتغال بكل المباحات لا يستقيم مع ترك ا ل ر غ ب ة في الدنيا وكل المباحات لا تنفع في ا ل آ خ ر ة و إ ن م ا الذي ينفع بعض المباحات ولهذا ذهب قائل هذا القول وهو الشيخ ص ف ي الدين بن ت ي م ي ة رحمه الله إ ل ى أ ن الاشتغال بفضول المباحات و ا ل إ ك ث ا ر منها لا يجوز يعني أ ن ه كلما أ ق ب ل عليه مباح غشيه دون م و ا ر ب ة فقال هذا لا يجوز وهو من اختيارات الشيخ تقي الدين بن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى واستدل على ذلك بقوله جل وعلا لا تمدن ا عينيك الى ما متعنا به أ ز و ا ج ا منهم ز ه ر ة ا ل ح ي ا ة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير و أ ب ق ى والاستدلال ظاهر حيث نهي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والنهي ل أ م ت ه على وجه التبع أ ن يمد المرء عينيه إ ل ى ما متع به الخلق من ز ه ر ة ا ل ح ي ا ة الدنيا ومن مد عينيه إ ل ى ما م د ف ع به الخلق من ز ه ر ة ا ل ح ي ا ة الدنيا ف إ ن ه يفوته الزهد في الدنيا ل أ ن ه لا بد و أ ن يحصل في القلب نوع تعلق بالدنيا وهذا خلاف ا ل ز ه ا د ة فتحصل من ذلك أ ن الزهد ليس معناه الفقر وليس معناه ترك المال و إ ن م ا الزهد ح ق ي ق ة في القلب بتعلقه في ا ل أ ب ا ل آ خ ر ة وتجانفه وابتعاده عن الدنيا من حيث التعلق فيتعامل ب أ م و ر الدنيا على أ ن ه ا في يده وليست في قلبه فيخلص قصده ونيته في كل عمل يعمله في أ ن يكون نافعا له في ا ل آ خ ر ة ف إ ذ ا عامل مثلا بالبيع والشراء ف إ ن ه يستعين به على الحق وعلى ما ينفعه في ا ل آ خ ر ه وقد قال رجل ل ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى هل يكون الغني زاهدا قال نعم إ ذ ا لم ي أ س على ما فاته من الدنيا ولم يفرح بما كثر عنده منها قد يكون الرجل عنده مال وفير جدا ولكنه إ ن نقص ما تعثر و إ ن زاد ما فرح به فهذا عنده وجوده يعني زيادته ونقصه واحد ل إ ق ب ا ل ه على ا ل آ خ ر ة و إ ن م ا حصل هذا بيده فيستعمله فيما ينفعه في ا ل آ خ ر ة وهذا من ا ل أ م ر العظيم الذي فات ادراكه على كثير من الناس في هذه ا ل أ م ة فظنوا أ ن ا ل ز ه ا د ة ا ل إ ع ر ا ض عن المال و ا ل إ ع ر ا ض عما يحصل للمرء به نفع في ا ل آ خ ر ة وسئل الحسن فقيل له الحسن او ل ح س ن أ غيره فقيل له من الزاهد فقال الزاهد هو الذي إ ذ ا ر أ ى غيره ظن أ ن ه خير منه وهذا من عظيم المعاني التي ا ف ت ر ع ه ا الحسن رحمه الله حيث قال إ ن الزاهد هو الذي يفضل غيره عليه يعني إ ذ ا ر أ ى أ ح د ا من المسلمين ظن أ ن ه خير منه يعني عند الله جل وعلا ا و ه ذ يعني أ ن ه غير متعلق بالدنيا مزدرن ف س ه في جنب الله جل وعلا غير مترفع على الخلق وهذا إ ن م ا يحصل لمن من الله عليه فعمر قلبه بالرغب في ا ل آ خ ر ة وبالبعد عن التعلق في الدنيا والكلام عن تعريف على تعريف الزهد كثير إ ذ ا تقرر هذا فنرجع إ ل ى قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ذ ه د في الدنيا يحبك الله والزهد في الدنيا معناه أ ن تكون الدنيا ق ل ي ل ة ح ق ي ر ة في قلبك فلا ترفع فلا ترفع بها ر أ س ا يعني أ ن ه إ ذ ا تصرف لا يتصرف في الدنيا إ ذ ا فعل لا يفعل الدنيا و إ ن م ا يكون لله جل وعلا فينقلب حامده وذامه من الناس سواها رضي عن الناس او لم يرضوا عنه فانه يعامل ربه جل وعلا بما امر الله جل وعلا به من التصرفات والاعمال فاذن اذهب في الدنيا يحبك الله يعني ليكن تعلقك, ليكن تعلقك بالاخره اخرج الدنيا من قلبك او قللها في قلبك لانه ازهد معناه قلل و اذا كان كذلك حصلت لك م ح ب ة الله لانه اذا اجتمع في القلب الرغب في ا ل ا خ ر ة فانه يكون مع الاقبال على الله جل وعلا و الابتعاد عن دار ا ل غ ر و ب قال قال يحبك الله وحب الله جل وعلا ص ف ة من صفاته التي يثبتها أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة له على الوجه الذي يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته قد جاء اثباتها في ا ل ق ر آ ن في آ ي ا ت ك ث ي ر ة وكذلك في ا ل س ن ة فهو جل وعلا يحب كما يليق بجلاله وعظمته يحب لا لحاجته لمحبوبه أ و لضعفه مع محبوبه و إ ن م ا يحب جل وعلا لخير يسوقه إ ل ى من يحب فحبه جل وعلا كمال لا ل ح ا ج ة بل هو عن كمال غنى وعن كمال اقتدار فيحب عبده لتقرب العبد منه وحبه جل وعلا للعبد من ثمراته أ ن يكون مع العبد ا ل م ع ي ة ا ل خ ا ص ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ازهد فيما عند الناس يعني لا يكن قلبك متعلقا فيما في أ ي د ي الناس ف إ ذ ا فعلت ذلك ف أ خ ر ج ت ما في أ ي د ي الناس من التعلق ومن الاهتمام وكان ما عند الناس في قلبك لا قيمه له سواء أ ع ظ م أ م قل ف إ ن ه بذلك يحبك الناس لان الناس يرون ف ي ه أ ن ك غير متعلق بما في أ ي د ي ه م لا تنظر إ ل ى ما أ ن ع م الله به عليهم نظر ر غ ب ة ولا نظر طلب و إ ن م ا ت س أ ل الله جل وعلا لهم التخفيف من الحساب وتحمد الله جل وعلا على ما أ ع ط ا ك وما أ ن ت فيه فهذا إ خ ر ا ج ما في أ ي د ي الناس من القلب هذه ح ق ي ق ة الزهاده فيما, في فيما عند الناس و إ ذ ا فعل ذلك المرء أ ح ب ه الناس ل أ ن الناس جبلوا على أ ن ه م لا يحبون من نازعهم ما يختصون به مما يملكونه أ و ما يكون في أ ي د ي ه م حتى إ ذ ا دخلت بيت أ ح د و ر أ ي ت شيئا يعجبك وظهر عند ذاك انك أ ع ج ب ت بكذا وكذا ف إ ن ه يكون في نفس ذاك ا ل آ خ ر بعض الشيء وهذا يعكر صفو ا ل م ح ب ة فوطن نفسك على أ ن ما عند الناس في قلبك شيء قليل لا ق ي م ة له حقير لا ق ي م ة له مهما بلغ وهذا في ا ل ح ق ي ق ة لا يكون إ ل ا لقلب زاهد متعلق ب ا ل آ خ ر ة لا ينظر إ ل ى الدنيا أ م ا من ينظر إ ل ى الدنيا ف إ ن ه يكون متعلقا بما في أ ي د ي الناس ف إ ذ ا نظر إلى ملك ه ذ الى ت ع ق به وإذا إ نظر ل ملك هذا تعلق به ولا يزال ي س أ ل أ و ينظر إ ل ي ه او يتمتع به حتى لا يكون محبوبا عند الناس ف إ ذ ا هذه ا ل و ص ي ة جمعت ما يكون فيه أ د ا ة حق الله جل وعلا والتخلص من حقوق الناس فحق الله جل وعلا عظيم وطريقه أ ن تزهد فيما ت ل ي به الخلق من الدنيا أ ن تقلل الدنيا في قلبك وكذلك أ ن تقلل ش أ ن ما في أ ي د ي الناس فتكون معلقا ب ا ل آ خ ر ة فهذه هي ح ق ي ق ة هذه ا ل و ص ي ة ا ل ع ظ ي م ة ولا شك أ ن ن ا ب ح ا ج ة إ ل ى ذلك خ ا ص ة في هذا الزمن الذي صار أ ك ث ر الخلق معلقين بالدنيا في قلوبهم وينظرون إ ذ ا نظروا على ج ه ة ا ل م ح ب ة للدنيا وهذا مما يضعف قلب المرء في تعلقه ب ا ل آ خ ر ة وتعلقه بما يحب الله جل وعلا ويرضى فعظموا الدنيا فعظموا ا ل آ خ ر ه قللوا من شان الدنيا فبذلك يكون الزهد الحقيقي و ا ل إ ق ب ا ل على ا ل آ خ ر ة والتجانف عن دار الغرور نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجه والدار قطني مسندا ورواه مالك في الموطا مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم ف أ س ق ط أ ب ا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا هذا الحديث وهو الحديث الثاني والثلاثون من الأحاديث الجامعة من الأحاديث الجامعة وهو من من التي جمعت احكاما ك ث ي ر ة و ق ا ع د ة من قواعد الدين ع ظ ي م ة ومن ج ه ة ثبوته تنازع العلماء فيه هل الصواب فيه الوصل أ م ا ل إ ر س ا ل وقد أ ش ا ر لك النووي رحمه الله إ ل ى بعض هذا الاختلاف والصواب أ ن ه حديث حسن كما قال النووي رحمه الله تعالى ل ك ث ر ة شواهده و ا ل إ ر س ا ل فيه لا يعل الوصل ل أ ن لكل منهما ج ه ة بما هو معروف في علل الحديث وليس من شرط هذا الشرح التعرض لتحقيق مثل هذه المساله قال أ ب و سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقوله لا ضرر لا هنا نافيه للجنس ومن المعلوم أ ن النفي لا بد أ ن يكون متسلطا على شيء وقد تسلط هنا على الضرر والضرار لكن أ ي ن الخبر لان نافيه الجنس تطلب خبرا كما هو معلوم وقد يحذف خبرها وشاع ذلك كثيرا إ ذ ا كان خبرها معلوما يعني إ ذ ا كان يدرك فلا يذكر اختصارا للكلام كقول النبي صلى الله عليه وسلم في في ع د ة أ ح ا د ي ث كقوله مثلا لا عدوى ولا ط ي ا ر ة ولا ه ا م ة ولا صفر ولا نوء ولا غول اين أ خ ب ا ر ه ا ما فيها خبر غير مذكور لا إ ل ه إ ل ا الله خبر لانها في الجنس غير مذكور وهذا معروف في اللغه ش ا ع ة إ س ق ا ط الخبر كما قال ب ن مالك في ا ل أ ل ف في ي ة آخر ب ا ب ل ا ا ن ف ي ة للجنس وشاع في ذا الباب إ س ق ا ط الخبر إ ذ ا المراد مع سقوطه ظهر فهنا يشيع إ س ق ا ط خبر لا ن ا ف ي ة للجنس إ ذ ا كان المراد معلوما إ ذ ا تقرر هذا فما المراد هنا المراد أ ن ه لا ضرر في الشرع لا ضرر كائن في ا ل ش ر ي ع ة وهذا النفي منصب على جهتين ج ه ة العبادات و ج ه ة المعاملات وما بعدها أ م ا ج ه ة العبادات ف إ ن ا ل ش ر ي ع ة لم ي أ ت ي فيها ع ب ا د ة يحصل للمرء ضرر ف إ ذ ا لا ضرر في الشرع يعني أ ن الضرر منتث شرعا فيما شرع في هذه ا ل ش ر ي ع ة ففي العبادات لم يشرع لنا شيء فيه ضرر على العبد ولا مضاره على العبد فمثلا اذا نظرت المريض يصلي قائما ف إ ن تضرر بالقيام صلى قاعده يتطهر بالماء ف إ ن كان الماء يضره ينتقل منه إ ل ى التراب وهكذا في أ ش ي ا ء م ت ن و ع ة ف إ ذ ا هذا القسم ا ل أ و ل أ ن الضرر منتف شرعا وانتفاؤه في العبادات بأنه عبادة لم تشرع عبادة فيها ضرر ب ا ل ع ب بل إ ذ ا وجد الضرر جاء التخفيف والقسم الثاني نفي الضرر شرعا في أ م و ر المعاملات و ا ل أ م و ر ا ل ا ج ت م ا ع ي ة يعني من النكاح وتوابعه إ ل ى آ خ ر ه وهذه كلها أ ي ض ا في تشريعات ا ل إ س ل ا م نفي فيها الضرر و يعني من ج ه ة التشريع فقال جل وعلا مثلا في بيان ا ل ع ل ا ق ة ا ل ز و ج ي ة قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وقال في ا ل ر ض ا ع ة لا تضار و ا ل د ة بولدها ولا مولود له بولده وقال جل وعلا في ا ل و ص ي ة من بعد و ص ي ة يوصي بها او دين غير مضار فاذا في احكام ا ل ش ر ي ع ة جاء نفي الضرر في نفس الاحكام وهذا من ج ه ة الشارع القسم القسم الثاني او النوع الثاني من القسم الثاني يعني في المعاملات انه طلب بهذا النص نفي الضرر والضرار من العباد يعني أ ن العبد أ ي ض ا إ ذ نفي وجود الضرر والضرار شرعا فهم أ ي ض ا لا يجوز لهم أ ن يسعوا في الضرر ولا في الضرار ل أ ن هذا منفي ل أ ن هذا منفي شرعا فتحصل لنا أ ن دخول هذا النفي لا ضرر ولا ضرار في المعاملات رجع إ ل ى جهتين ا ل ج ه ة ا ل أ و ل ى ج ه ة التشريع و ا ل ج ه ة ا ل ث ا ن ي ة ج ه ة المكلف فالمكلف لا يسعى في شيء فيه ضرر ولا ضرار ل أ ن ل أ ن الله جل وعلا نفى وجود الضرر شرعا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار إ ذ ا تبين هذا فما معنى الضرر وما معنى الضرار اختلفت عبارات العلماء في ذلك وفي الفرق ما بين الضرر والضرار فمنهم من قال إ ن الضرر والضرار و ح د لكن كرر ل ل ت أ ك ي د فالضرر والضرار بمعنى واحد وهو ايصال الاذى للغير وقال اخرون من اهل العلم الضرر والضرار مختلفان فالضرر هو الاسم والضرار هو الفعل يعني نفى وجود الضرر ونفى فعل الضرر فيكون على هذا القول ا ل أ و ل متجه إ ل ى الشرع بنفي الضرر في ا ل ش ر ي ع ة والثاني متجه إ ل ى المكلف فلا فعل للضرر و ا ل إ ض ر ا ر م أ ذ و ن به شرعا ويؤيد هذا ب أ ن ه جاء في بعض الروايات لا ضرر ولا إ ض ر ا ر يعني بالغير وقال آ خ ر و ن من أ ه ل العلم وهو القول الثالث إ ن الضرر هو إ ي ص ا ل ا ل أ ذ ى للغير بما فيه م ن ف ع ة للموصل والضرار إ ي ص ا ل ا ل أ ذ ى للغير بما ليس لموصل ا ل أ ذ ى نفع فيه يعني أ ن الضرر على هذا القول هو أ ن تضر ب أ ح د لكي ت ن ت ف ع ف إ ذ ا وصله ضرر أ ذ ى معين انتفعت أ ن ت بذلك إ م ا في ا ل أ م و ر ا ل م ا ل ي ة أ و غيره ا والنوع الثاني اللي هو الضرار أ ن توصل ا ل أ ذ ى ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة دون ف ا ئ د ة لك ولا م ص ل ح ة وهذا قول عدد من المحققين منهم ا ل ع ل ا م ة ابن الصلاح وقبله ابن عبد البر و ج م ا ع ة من أ ه ل العلم وهذا التعريف أ و ل ى واظهر ل ع د ة أ م و ر منها أ ن فيه تفريقا بين الضرر والضراد و ا ل ع ص ل في الكلام ا ل ت أ س ي س ل ل ت أ ك ي د والثاني أ ن لفظ الضرر يختلف عن لفظ الضرار في أ ن الضرر ظاهر منه أ ن الموصل لهذا الضرر منتفع به و أ م ا المضار بالشيء ف إ ن ه غير منتفع به ل م ع ن ى المفاعله في ذلك وهذا أ ي ض ا يعني من ج ه ة ا ل ل غ ة بين ومنها أ ي ض ا يعني مما يترجح فيها هذا المعنى أ ن ا ل أ ف ع ا ل م خ ت ل ف ة ولا ضرر و ل اذا ضرار إ انتفى في ا ل ش ر ح يعني أ ن ه لن يصل ا ل أ ذ ى إ ل ى المكلف او نفي أ و إ ي ص ا ل ا ل أ ذ ى للمكلف هذا يشمل الحالات التي ذكرنا جميعا وهذا يتضح مع تقسيم ي أ ت ي وكما ذكرنا لكم في أ و ل الكلام أ ن نفي الضرر راجع إ ل ى ج ه ة الشرع في العبادات و إ ل ى ج ه ة الشرع والمكلف في المعاملات وما بعدها و إ ذ ا قلنا إ ن ه لا ضرر يعني في ا ل ش ر ي ع ة ففي ا ل ش ر ي ع ة لا يصل أ ذ ى ل أ ح د لنسل انتفاع المؤذي ف إ ن الله جل وعلا لا ينتفع ب أ ذ ى عباده بل هو سبحانه يبتليهم ل ح ك م ة يعلمها جل وعلا فالضرر منفي في التشريع وكذلك الاضرار أ ي ض ا منفي في التشريع إ ذ ا تقرر هذا ف إ ن الضرر والضرار يعني في عدم اعتباره فيما يدخل في فعل المكلف على قسمين ا ل أ و ل أ ن المكلف يدخل الضرر على غيره وهو لا ينتفع بهذا الادخال يعني يكون مضار ا على التعريف هذا وهذا ب إ ج م ا ع أ ه ل العلم أ ن ه لا يجوز ومحرم يعني أ ن يضر غيره بما لا نفع له فيه وهو المضاره على تعريفنا وهو الضراء وهذا له أ م ث ل ة ك ث ي ر ة في الفقه معلومه الثاني أ ن يدخل الضرر على مكلف آ خ ر على وجه ينتفع هو منه وهذا اختلف فيه العلماء هل يسوغ مثل هذا أ م لا يسوغ فمنهم من قال إ ن الحديث دل على أ ن ه لا ضرار ولا ضرر فلا يجوز الضرر ف إ ذ ا أ د خ ل على غيره ضررا على وجه ينتفع هو منه ف إ ن ه دل الحديث على انتفاعه فيعني أ ن هذا غير معتبر وهذا مذهب ج م ا ع ة من أ ه ل العلم منهم أ ب و ح ن ي ف ة رحمه الله والشافعي رحمه الله قالوا إ ن إ د خ ا ل الضرر على أ ي مسلم ولو لك فيه انتفاع ف إ ن ه هذا لا يجوز ويجب إ ز ا ل ة الضرر ووجود الضمان لو حصل ما يوجبه مثاله مثلا أ ن يحتاج إ ل ى فتح نوافذ ل ت ه و ي ة بيته على ج ه ة بيت جاره والجار يتضرر من فتح هذه النوافذ ل أ ن ه بها يطلع الجار على حرمات جاره فهذا عند أ ب ي ح ن ي ف ة والشافعي ممنوع ل أ ن ه لا ضرر وقد دخل الضرر على ا ل غ ي ر مثلا يحتاج إ ل ى أ ن يعمل شيء في بيته يشب نار في بيته لغرض من ا ل أ غ ر ا ض ي ت أ ذ ى بها جاره فهذا ضرر دخل على الجار وصل إ ل ي ه وعذى وهو منتفع بذلك عند هؤلاء هذا الضرر منتف ويجب رفعه واذا إ ذ اشتكى إ اشتكى الجار جاره عند القاضي أ م ر ه ب إ ز ا ل ة ما يلحقه من أ ذ ى والقول الثاني في هذا وهو قول ا ل إ م ا م أ ح م د و ع ا ف ق ه مالك في بعض المسائل أ ن ايصال ل ض ر ر الضرر للغير ينقسم إ ل ى قسمين ا ل أ و ل أ ن يكون معتادا و ا ل م ص ل ح ة فيه ظ ا ه ر ة والثاني أ ل ا يكون معتادا و ا ل م ص ل ح ة فيه غير ظ ا ه ر ة ف إ ن كان معتادا و ا ل م ص ل ح ة فيه ظ ا ه ر ة فيجود أ ن يفعله ل أ ن الناس لا يمكن أ ن يفعلوا فيما بينهم أ ش ي ا ء إ ل ا وثم أ ذ ى يصيب ا ل آ خ ر منه ب يبني لا بد انه يشب نار ويعمل اشياء ب يصل لو ر ا ئ ح ة كريهه ة لكن ى ل هذا شيء معتاد لا بد منه يريد ان يعمر مثلا بجانب جاره لا بد انه من الصباح وهم يضربون حتى ي ت أ ذ ى الجار ولا يستطيع الجار ان ينوم ان ينام صباحا من جراء العمل فهذا عمل معتاد ومثل هذا ولو وصل الضرر عند ا ل إ م ا م أ ح م د ف إ ن مثل هذا غير منفي ل أ ن ه لا تصلح امور الناس إ ل ا بهذا و أ م ا إ ذ ا كان ايصال الضرر غير معتاد في أ م ر لا م ص ل ح ة لك فيه وغير معتاد ف إ ن ه يجب إ ز ا ل ت ه في أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة من ا ل أ م ث ل ة يعني مثل المثال الذي ذكرنا ث ا ل ث ا مثل أ ب و ا ب شبابيك على الجار عند ا ل إ م ا م أ ح م د هذا مما جرت ا ل ع ا د ة به ل أ ن الغرف تحتاج إ ل ى ت ه و ي ة في ا ل آ خ ر ه فلا يمنع منه وهو المعمول به عندنا في ضوابط م ع ل و م ة و أ م ا إ ذ ا عمل عملا يوصل إ ل ي ه الضرر بشيء غير معتاد ف إ ن ه لا يقر عليه مثل أ ن يحفر قليبا بجنب قليب صاحبه فسحبت الماء عليه والماء لمن س ب ق فهذا يؤمر ا ل م ت أ خ ر ب أ ن يزيل هذا الضرر ل أ ن ه غير معتاد ولا م ص ل ح ة فيه ظ ا ه ر ة له ل أ ن م ص ل ح ة ا ل أ و ل متقدمه عليه مثال آ خ ر لو أ ر ا د أ ن يحفر في بيته أ و يبني في يذهب ي أ ت ي بديناميت مثلا ً ولا باشياء يتضرر معها بيت المجاور بتهدم بعضه أ و بخلل في أ ر ك ا ن ه أ و في اسسه أ و أشبه ذلك ما أ ش ب ه ذ ل ك فهذا مما لا يكون معتادا فيمنع منه وهذا القول قول ا ل إ م ا م أ ح م د هو التحقيق وهو الصواب ل أ ن العمل جرى عليه و ل أ ن م ص ل ح ة الناس لا تتم إ ل ا بهذا ف إ ذ ا تحصل لنا من هذا والبحث في هذا الحديث يطول ل أ ن ق ا ع د ة ع ظ ي م ة يدخل فيها كثير من أ ب و ا ب المعاملات والامور ا ل ا ج ت م ا ع ي النكاح و ا ل و ص ي ة والطلاق و إ ل ى آ خ ر ه تحصل لنا من هذا أ ن الضرر والضرار مختلفان و أ ن هذا له معنى وهذا له معنى و أ ن ه منتثن الضرر والضرار شرعا يعني في التشريع وكذلك يجب على العباد أ ن لا يضر بعضهم بعضا و أ ن الضرر منه ما هو للعبد فيه م ص ل ح ة فهذا لا يجوز بالاتفاق والضرار الذي لا م ص ل ح ة للعبد فيه ولم تجربه ا ل ع ا د ة فهذا أ ي ض ا منفي و أ م ا ما يحصل به نوع اذى مع بقاء ا ل م ص ل ح ة وجريان العاده بذلك ف إ ن ه لا ينفع شرعا ولا يجب به إ ز ا ل ة الضرار هذا ملخص ما في هذا الحديث من مباحث وهو يستدعي أ ط و ل من هذا بكثير من ج ه ة التقسيمات و ا ل أ م ث ل ة ل أ ن ه داخل أ ي ض ا ضمن ق ا ع د ة ا ق ه ي ة وهي الضرر يزال ولها تفريعات ك ث ي ر ة ربما مر معكم بعضها ع ن أن النبي صلى الله قال صلى عليه وسلم قال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 قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ل د ع ى رجال أ م و ا ل قوم ودماءهم لو يعطى الناس بدعواهم يعني ط ا ل ا بدعواهم س ع ن ي أ ن ه لو كانت ا ل م س أ ل ة في الحكم م ب ن ي ة على مجرد ا ل د ع و ة ف إ ن ه س ي أ ت ي ل أ ج ل البغضاء و ا ل ش ح ن ة التي بين الناس ي أ ت ي من يدعي مال غيره بل ويدعي دمه اذا مات ب أ ي ط ر ي ق ة دعا ان فلانا هو القاتل ولو أ ع ط ي الناس بمجرد الدعوه بلا ب ي ن ة لا حصل خلل كثير في ا ل أ م ة وفي ا لان ن س ل أ نفوس الناس م ب ن ي ة على ا ل م ش ا ح ة وعلى البغضه وعلى ا ل ك ر ا ه ه ف ق د ينتج من ذلك أ ن يدعي اناس أ م و ا ل قوم ودماءهم فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لو يعطى الناس بدعواه يعني بلا ب ي ن ة على ما ادعوا ل د ع ى رجال أ م و ا ل قوم ودماءهم وهذا الادعاء بلا ب ي ن ة مرفوض ولهذا كان لزاما ع لم ى ا ل د ع ي ي ان أ تكتمل ي بالبيهنة وعقب عليه وعقب ف فقال س س ي عليه ر لذلك الصلاة ل ل ا ا و و ك ن البيينة ا على ل م د ع ي و ا ل على من أنكر. لم تكتمل ي ي م من م ن أنكر ا د ة هذا الدرس بعد والتتمه على الشريط التالي مع تحيات م ؤ س س ة ط ي ب ة للانتاج الاعلامي بالرياض شارع السويدي العام غرب النفق هاتف رقم اربعه اثنين خمسه ثلاثه سبعه ثلاثه سبعه